الباب كرلوس بطرقنا قديس القرن العشرين روح معنا مهبا تركنا وبركت صلوات العيشي الباب كرلوس بطرقنا قديس القرن العشرين روح معنا مهبا تركنا وبركت صلواته عايشي كان في حياة البابا كيرلوس قصة حب لكن إلهية كان بحبيبه يسوع الناس ومعه يصهر للصبحية كان في حياة البابا كيرلوس قصة حب لكن إلهية كان بحبيبه يسوع متونس ومعه يسهر للصبحية كان في يسوع دايما بيفكر في كلامه وفي أكله وشربه والأجله بيسهر ويبكر وفي القدس برضو يابله تعبه وصهره ونسكه وطهره كانوا دولهم طريقه في حبو ويسوع كانوا اياه مش سايبوه بيقويه دايما ويسندوا تعبو صهرو نسكو وطهرو كانوا دولهم طريقه في حبو ويسوع كانوا اياه مش سايبوه بيقويه دايما ويسنده مصباحه كان بيزة مليان والصمو الصلاة هم حياته ما كانش في قلبه أي مكان للعالم ولا الشهوات.